وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قرب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افَتَما غَوْنَهُ عَلَى ما يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ مَنْهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْيَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ما زاغ البصر وما طرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى